تنصرات المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المذنب عليهم ولذب.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 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون جدا خرُسُوا جَدا وسبحوا بحمد رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقَنَا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 دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِنَّتَيْهِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا كبروا وكانوا باياتنا ينقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون او لم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم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 ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس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 طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا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 طَهُوْا رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا هذا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ